يَحْسِبُونَ لَأَحْزَابٍ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ لَحْزَابٌ يَوَدُّوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن بَأْئِيكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا